هل تعلمون تحيتي عند الحضور إليكم؟ انا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. هل تعلمون عند الحضور إليكم؟ انا إن رأيت جماعة قلت السلام عليكم. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشو السلام. أوصى بها خير الأنام بينكم أفشو السلام. إن تفعلوا تح. تحيه الاسلام <سؤال> تفعلون تحادثتم هذه تحيه